فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنت هَ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَ تَبَنِ إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ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 تعقلون قال لا اتخذت الهن غيره لا اجعلنك من المسجونين قال اول لو جئتك بشيء مبين قال فاتي به ان كن 119. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 110. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 111. قال للملأ حوله إن هذا لساحر يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ شِحْحَارٍ عَلِيمٍ فجمع السحرة ذنيقا في يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون